وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى أَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَن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 إْ هي إِلَّا أَسْماءُ سََّيتُمُهَا أَنْ تُمْ وَأَبَاءُكُمْ سََّييتُمهَا أَن تُم وَأَبَأُكُمَّ أَنْ زَل اللهَّهُ بِهَا مِنْ سُلقان إ يَتَّبِونَ إِللاا الظَّنَّ وَما تَهوأَنفُس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى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 إن الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمَّنُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ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 ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا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 هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا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 انه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقا وقوم نوح من قبل ان انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه تهوى فغشىها ما غشى فباى الائ ربك تتمرا هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله